الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الغر الميامين الصابرين الشاكرين الذاكرين أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، اعلم أن الحياة الدنيا هي دار اختبار وهي ليست دار قرار وهي دارٌ تكتنفها الآلام والمصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الدار الدنيا هي دار ابتلاء فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنَّ الذين من قبلهم فلا يعلمنَّ الله الذين صدقوا ولا يعلمنَّ الكاذبين وقال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين قاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وعندما يصيب العبد شيء مؤلم مما يستدعي الصبر كالفقر أو المرض أو فراق عزيز أو أي شيء من هذا القبيل فإنه ينال ثناءً عظيمًا من الله سبحانه وتعالى قال في تفسير قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناءٌ من الله سبحانه وتعالى ولعل رجلاً منا أو امرأةً أصيب بمصائب كثيرة فيظنوا أن ربه قد قلاه أو يظنوا أن الله تعالى لو يحبه أو يظن أن حظه حظ حض سيء وإذا تأملنا في القرآن الكريم رأينا ما يسلين فمهما أصاب منا ما أصاب فلن تكون فاقعتنا كفاقعة عقوب عليه السلام عقوب عليه السلام الذي فُجع بأحب أبنائه إليه فُجع بيوسف يوسف الذي فارقه في سن رتع واللعب فارقه وليته يعلم أنه ميت فينساه ويرتاح ولكنه يعلم أنه هو حي وأن وعد الله حق وهو يتألم ويتعذب لفراق يوسف عليه السلام فياترى هل يوسف في وقت فراقه قائع أم شبعان؟ يوسف هل هو مستظل تحت ظل شقرة أم أن الشمس الحارق تحرقه؟ يوسف هل هو مكرم أم مهان؟ أين يوسف لا يدري عنه لا يدري عن يوسف وقلب الأبي يحترق ألماً أربعين سنة أربعين سنة وهو في شوق إلى يوسف عليه السلام أي فقيعة أعظم هذه الفقيعة ومع ذلك هو صابر وشاكر لله سبحانه وتعالى ليس ذلك فقط بل وتتوالى على يعقوب عليه السلام الآلام فمع ألم الفراق ألم الشقاق الذي فقعه بولده هم أولاده هم أولاده ليس شخص غريب إنما أولاده هم الذين فقعه بيوسف ومع ذلك كله فقد لازمه الحزن حزن عظيم أدى إلى أن يفقد بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وإن كان رجل قد ابتلي بشيء من أمراض فلن تكون مصيبته كمصيبة أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام اجتمعت عليه مصيبة المرض ومصيبة فقد المال ومصيبة فقد الولد فقد مات أولاده السبع دفعة واحدة وفقد كل ماله وبقي مريضا سنين عددا يقال أن أيوب عليه السلام لبث في البلاء والمرض ثمانية عشر سنة وأقل قول المفسرين أنه لبث ثلاث سنوات وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقسم الله تعالى بالضحى الرقيق وَ بالاللي إذاذا سج أنه ما وَدع ربه وما قلَ والضوح والليليذا سج ما وَدعك رك وَما قلَ وَلاآخرَِةُ خير لك من الأولى وَلا سوفَطيكَ ركَ فَتض وَلا س فَطيكَ رك فَترض.